قناة أبشر أيها التائب تقدم يا نسمات الصبح الآثير تكلامي واروي حديثا مفعما بيت يا نسمات الصبح الآثير تكلامي واروي حديثا مفعما بيت نعومي هبي علينا فالقلوب أجاذبون جودي بوحين عن نبي أعظمي هب علينا فالقلوب أجذب جودي بوحين عن نبي أعظمي بث الهدا فوق الحياة وعطري عوض النجاح واقبلي للمعلمى قولي. كحوله تضع الجناح لطالب ومعلمين قولي لهم إن الحديث كجنات إن الحديث سقاؤه من زمزم تنثال فيه سكينات من حولنا وتحفونا رحمات رب منعيم يا نسمات الصبح الآثيري تكلمي واروي حديثا مفعاما بتنعومي يا نسمات الصبح الآثيري تكلمي واروي حديثا مفعاما بتنعومي هبي علينا فالقلوب أجاذبون جودي بوحين عن نبين أعظمي هب علينا فالقلوب أجذب جودي بوحين عن أعظمي في حلقات التحديث نقرأ قصة أو نهتدي بخصال خير معلمي. يا تاليات دونكم سنن الهدى لا تنجارفن وراء داع المأثبين كولوا هدى للبارية إنكم مثل الصحابة حولنا كالأنجومين خذنا الحاديث بكوات وبهمات كالصالحين على اطن بين الناس سنه احمد بالسمع والتطبيق ليستكلمي يا ساده من سمع الحديث بقلبه نال النظره ذاك خير المغنم يا ساده من سمع الحديث بقلبه النظرة ذكى خير المغنم أهلا الناجحي جوزي تموعا جمعنا رأي الإله بجنات وتنعومي أهلا الناجحي جوزي تموعا جمعنا رأي الإله بجنات وتنعومي